You. Yeah. ما غير دي يدين موسكي مديون حبهم قبل ما يعرض ويسمع عن في الهوى يدي ما اللي قاله تجار قال بثما ما يرخص حريرة ترجع الفايدة عنده خشارة والبادع تقال مشكين قاله قال بثما ما يرخص حريرة ترجع عنده تقال مسكين مديون. Vakti kabdê semer diye, lo temanğ, la taazır bixile, semer. Altyazı M.K.